فضيلة الشيخ عطي صقر وكيف نحسب نصاب الزروع والثمار رأى جمهور الفقهاء أن النصاب هو خمسة أوسق يعني حوالي خمسين كيلة وذلك لحديث أحمد والبيهقي بسند جيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير وذلك لعموم الحديث وهو فيما سقط السماء العشر وعموم الآيتين والقدر الواجب إخراجه هو العشر فيما يسقى بدون تعب كالمطر والعيون أما ما يسقى بتعب كالآلات ففيه نصف العشر والله أعلم